إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرکين في نار جهنم نمّا خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم